ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه كل خلق بين داي ابتدي بالحمد لله عليه كل خلق بين ديه. لا <سؤال> مشكوى مثل كان نمشي عليه يا لا لا يا لا لا لا وثمن جنة وحور وثمن جنة وحور فجد اللي خل غالي فجد درع عمتي فجد هو العين تدمع والضماير في ونين خايف من بعد خال بلنا عهد سنين يا للا لا يا للا لا وسنين بنا تدور وسنين بنا تدور ابتدي بالحمد لله واحمد واثني عليه لف لا غن ولا يا كل همك بيني ده كل الليل شكوى بتدي شكوى عليه يا لا لا يا للا لا لا لا وسمن جنى وحور وسمن جنى وحور بنشيل جمره ودور Sıma marş edin, ve inşidir taşır ve gülne, ve nedeni kazmeli, ki مبدا فيكم قصور مبدا فيكم قصور سدينك يا خوي كل ماله طويل فجد لك راس مالك فجد الزول الجميل اطلب الله لك جنان واطلباظا لمظلم Love.